أخبرنا سيدنا و نبينا صلوات ربي و سلامه عليه ببعض ما يقع لأصحاب القبور و ما يكون لهم من نعيم أو من عذاب دعوني يا شباب أحدثكم في البداية قبل أن نتكلم عن القبور و أحكام القبور دعوني أحدثكم عن أحوال هذه الأرواح في القبور ماذا يحصل لها ما انواع النعيم او العقوبات التي تقع عليها روى البخاري عن سمرهه بن الجندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسال اصحابه اذا صلى الفجر هل راى احد منكم رؤيا في احد منكم راى رؤيا فيحدثه ما شاء الله ان يحدثه واحد من الصحابه يقول رايت كذا والثاني كذا والنبي عليه الصلاه والسلام يعبرها لهم وانه صلى الله عليه وسلم اصبح يوما ثم التفت اليهم وقال الا اني رايت رؤيا اليوم لن اسمع منك يا ابي بكر يا عمر يا عثمان يا علي انا اليوم بقول لكم الرؤيا انه اتاني الليله اتيا فابتع ثان فانطلقت معهما اتاه ملكان فابتع ث علي صلاته والسلام فانطلق معهما ليرى اشياء مما يقع من عقوبات لبعض الناس يقول عليه الصلاه والسلام فاتينا على رجل مضطجع مضطجع على الارض واذا اخر قائم فوق راسه بصخره واذا هو يثلغ راسه بالصخره فينفرج راسه يعني ينكسر راسه فيثلغ راسه ويتدهده الحجر فيذهب هذا الضارب ياتي بالحجر فاذا عاد فاذا راس المضروب عاد كما كان فيضربه اخرى فيتدهده الحجر فيذهب هذا الضارب ياتي بالحجر فاذا راسه عاد كما كان فيضربه ثالثه فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذاب فزع قال سبحان الله ما هذا فقال له الملكان انطلق انطلق ثم انطلق معهما قال فاتينا على رجل مستلق على قفاه رجل واقع على ظهره وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد يعني قطعت حديد وفي آخرها مثنية بكلوب من حديد قال وإذا هو يضع الكلوب في فمه فيشرشر فمه إلى قفاه ثم يشرشر من خره إلى قفاه ثم يشرشر عينه إلى قفاه ثم يفعل ذلك بالناحيه الاخرى فاذا انتهى منها فاذا الاول قد عاد كما كان لما راى عليه الصلاه والسلام ذلك قال سبحان الله ما هذان قال له انطلق انطلق قال فانطلقنا قال فاتينا على مثل التنور التنور هو بناء يكون في اعلاه فتحه واسفله واسع ويشعلون النار في اسفله والخباز يخبز الخبز ويلصق الخبز بالجدران من داخل مثل اللي يصنع التمييس عندنا فاقبل عليه الصلاه والسلام على مثل التنور قال واذا في داخله رجال ونساء عرا وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا جاءهم اللهب ضوضوا أي صاحوا ثم يحاولون أن يسعدوا فإذا بلغوا فوهة التنور سقطوا فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما هذان ما هذا قالوا له انطلق انطلق فانطلق كان فاتين على نهر كانه الدم واذا رجل يسبح في هذا النهر واذا رجل جالس على الشط على طرف النهر وعنده حجاره فيقبل ذلك الرجل ويفغر فاه يفتح فمه فيضع فيه من الحجاره ثم يذهب ويسبح ما شاء الله ثم يعود ويفتح فاه فيضع فيه الحجاره ثم يذهبوا يسبح ثم يعودوا اليه فيضعوا فاه فيفتحوا فاه فيضعوا فيه الحجاره في الدم قال عليه الصلاه والسلام ما هذان سبحان الله قال انطلق انطلق قال فانطلقنا فاتينا على رجل كريه المراه كريه المنظر كاكره ما ان ترى ان مراه كان يعني كا ك اكره ما ان ترى منظرا وعنده نار يحشها يشعلها ويسعى حولها قلت ما هذا قال انطلق انطلق قال فانطلقنا فاتينا على روضه على روضه معتمه روضه فيها اشجار ومن كثره الاشجار اظلمت اظلم ما تحتها من كثره تشابك الاشجار فيها من كل لون الربيع فيها الوان من الربيع واذا بين ظهري الروضه رجل طويل لا اكاد ارى راسه وحوله ولدان ما رايت اكثر منهم ولدانا عدد كبير قلت ما هؤلاء قال لي الملكان انطلق انطلق قال فانطلقنا فانتهينا الى روضه عظيمه بستان واذا في اعلاها قصر ما رايت اجمل منه فنظرت اليه فقالوا لي ارتق قال فرتقيت معهما فلما ارتقيت انتهينا الى مدينه مبنيه لبنه من ذهب ولبنه من فضه ثم قال لي افتح الباب ارتقي فاستفتح ففتح الباب فرأيت قوما جز شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر من خلقهم كأقبح ما أنت رائن النصف جميل والنصف قبيح قلت ما هؤلاء قال انطلق انطلق قال ثم قلت لهما لقد اريت ماني منذ الليله عجبا فاخبرني ايش الاشياء اللي انا رايتها رايت عجبا فاخبرني فقال لي هذا منزلك القصر الابيض الذي تراه هو منزلك قلت دعاني ادخل فيه قالوا لي لا انك ستدخل فيه ان شاء الله ثم قال لي اما الرجل الذي رأيته يضرب رأسه بالصخرة فهو الرجل يؤتى القرآن فيرفضه وقال له اعمل بالقرآن ويقول ما أريد القرآن يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس يرجع من دوامه يقولون بيأذن العصر بعد نصف ساعة ونوم إلى المغرب وينام عن الصلاة المكتوبة لماذا الذي يضرب رأسه يا جماعة لأن لذت النوم في الرأس فيضرب رأسه قال قال واما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر صدقه الى قفاه الذي يوضع الكلوب في فمه ثم يسحب الى قفاه فهو الرجل يكذب الكذبه تبلغ الافاق هذا كذاب كيف تبلغ الافاق تصل مباشره الى انحاء الارض مثل مع الاسف اليوم الناس اللي يطلع اشاعات ويكذب او يكذب خلال الانترنت يكذب في الفيسبوك يكذب في المنتديات وتبلغ الآفاق هذا يشرشر فم اللي كذب يشرشر وال, وال والعين التي والذي تكلم وقال انا رايت هذا بعيني تشرشر واذا قال انا شميت الريحه فعلمت ان تشرشر قال يشرشر فمه وانفه وحينه يكذب الكبته تبلغ الآفاق قال واما الرجال والنساء العراه الذين رايتهم في مثل التنور فانهم الزناه والزواني وام الرجل الذي اتيت عليه يسبح في نهر الدم وييلقم الحجر فانه آكل الربا وام الرجل كريه المرء كريه المنظر الذي رايته يسعى حول النار ويحشها فذاك مالك حازل النار واما الرجل الطويل الذي رايت حوله الولدان فانه ابراهيم عليه السلام واما الولدان فهم كل مولود مات على الفطره قال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين قال واولاد المشركين اللي مات وهو صغير قال واولاد المشركين قالوا واما الذين اتيتهم في مثل القصر المدينه شطر من خلقهم حسن وشطر من خلقهم قبيح فهؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا تجاوز الله عن تجاوز الله عن هذه الانواع كلها ليست في الجنه والنار لا هذه في حياه البرزخ ما بين الموت الى قيام الساعه هذا نعيم او عذاب الارواح تشكل الروح بصوره جسد وتنعم او تعذب وفي الاخره مغفره من الله تعالى والرضوان او عذاب ال لذلك هؤلاء الذين راهم النبي عليه الصلاه والسلام وهم شطر من خلقهم حسن وشطر قبيح هؤلاء لم يدخلوا الجنه بعد الان لانهم لو دخلوا الجنه لكان لهم فيها ما تشتهي انفسهم ولم يبقى في وجوههم قبح ولكن لانهم لا يزالون في المرحله بين المرحلتين ما بين الحياه الدنيا الى الاخره فانهم يبقون كانهم يذكرونا بعملهم السيء الذي كانوا في الدنيا وكانه يقال لهم اذا دخلتم الجنه كان لكم من الحال خلاف ذلك هذا بعض ما يقع في فتره البرزخ والله سبحانه وتعالى يقول ولا عذاب الاخره اشد وابقى اذا كان هؤلاء الزنات والزوان يحبسونه مثل هذا الحبس وهذا الكذاب يشرشر شدقه وفمه وذاك اكل الربا يفعل به كذا اذا كان هذا يا جماعه وهم يعني لم يلقوا الله تعالى بعد ولم يدقق عليهم الحساب ولم تعرض عليهم اعمالهم افلا يكون في هذا فعلا يعني عبره لنا الانسان حدثته نفسه ان يكذب يتذكر مباشره من يشرشر صدقه الى قفاه انسان داخل الى بنكه ويكتب معامله ربويه يتفق معهم عليها أو ربما أنه يسلف أحدا بالربا قبل لا تفعل ذلك تذكر أن الله تعالى سيعذبك إنسان تعرف على فتاة أو هي تعرفت عليه ثم حملته قدماه إلى موضع ليقع في الفاحشة والزنا أو رجل خلى بمرأة عن عين الناس ولا ينظر إليهم إلا الله ثم حدثته نفسه أن يفعل الزنا فإذا تذكر ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العذاب كان في هذا وعد و يبتعد عنه فعلا هذه السياط كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بها أصحابه و كان يقول يا صحابتي لا تزنوا و لا تأكل الربا و لا تكذبوا و يخبرهم بها حتى يكون فيها عبرة و عيضة لهم الله يعلم لنا و إياكم برحمته هذه و لحبه الكرام